وَإِذْ جَعللنَ الْ البَيتَ مَثابَةَ للَّاس وَأَمْنَوا وَاتَّخِذُ مَِّ قامامِ إبَهمَ مُصَلَّ وَهِدْنَ إِلَ إبهِيمَ وَإسمَاعلَ أَ طَهِرَ بَيتَ للِطائِ ف نَوالآكِفِ